الله الله وليسترها رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم أجمعين وصلنا ولله الحمد والمنه إلى ما يتعلق بالعموم والخصوص فقال رحمه الله الإمام الجويني في متن الورقات قال رحمه الله تعالى وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا وألفاظه أربع الاسم الواشد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجرى حاصل هذا المبحث أن الإمام الجويني رحمه الله يتكلم عن العموم في حده يعني تعريفه ثم الألفاظ التي تدل على العموم وما يتعلق بالعموم من بعض المسائل فقال فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا فالعام هو اللفظ الذي يضل ويعم شيئين فصاعدا الفاظ العرب منها ما هو عام يراد به العموم ومنها ما هو خاص فاللفظ العام كنحو قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم فيعم جميع الامهات فالام هي الام التي ولدت وانعلت كالجدة وجدة الجدة فلما قال الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم فدل على تحريم الامهات وان علون او وان علين ولما حرم البنات حرمت البنت التي من صلبك وان نزلت كبنات البنت وبناتهن لان لفظ الام ولفظ البنت لفظ عام سيشمل الام وان علت ويشمل البنت في التحريم وان نزلت وملاحظه اللفظ العام ثمرتها مهمة جدا وهي وعليكم السلام وهي ان يشمل اللفظ العام على جميع اجزائه التي يحتملها لفظ العام في لغة العرب ولا يجوز وعليكم السلام ولا يجوز أن يخرج جزء من أجزاء اللفظ العام إلا بدليل يدل على الإخراج وإلا فالواجب أن يحمل العام على عمومه حتى يرد دليل يدل على التخصيص قال فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا او عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا ثم تعرض رحمه الله الى بعض الفاظ العموم يعني بهذا رحمه الله اي الالفاظ التي متى رأيتها فهمت أنها تدل على العموم بحسب وضع لغة العرب فإذا ما رأيت هذه الأساليب اللغوية علمت أن هذا اللفظ عام فيلزمك أن تحمله على العموم قال رحمه الله الاسم الواحد المعرف باللام الاسم الواحد المعرف باللام أي ما دل لفظه على جنس واحد أريد به عموم ذلك الجنس كنحو قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خص وعليكم السلام. فالإنسان وعليكم السلام فالإنسان لفظ واحد معرف باللام الله جل وعلا ماذا قال الا الذين امنوا إذا استثنى إذا استثنى جمعا من مفرد فدل على أن المراد بقوله إن الإنسان أي إن جنس الإنساني إذن فهو اسم واحد معرف باللام كذلك قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد خلقنا الإنسان أي كل إنسان إذن هذا لفظ واحد معرف باللام يدل على إرادة الجنس اذن من انواع العموم الاسم الواحد المعرف باللام قال رحمه الله واسم الجمع المعرف باللام اسم الجمع المعرف باللام كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات فقوله المسلمين لفظ اسم دل على جمع وهو معرف باللام اذا فلما يقول الله عز وجل ان المسلمين والمسلمات دخل في لفظ المسلمين كل مسلم ودخل في قوله المسلمات كل مسلمة فلما يأتي اللفظ العام المعرف باللام الذي يدل على الجمع فالإنسان لفظ عام يدل على جنس ولكنه يدل على اسم واحد أريد به العموم واسم الجمع المعرف باللام كالمؤمنين قوله تعالى قد أسلح المؤمنون فدخل في المؤمنين أو فدخل في المؤمنون كل من اتصف بصفة الإيمان فله الفلاح لأن الاسم هنا اسم جمع اسم جمع يدل على عموم المؤمنين اذا فإذا جاءك الاسم المفرد المعرف بالله استدللت به على عموم الجنس وإذا جاك جاءك اسم الجمع المعرف باللام استدللت به على عموم جميع أفراده إذا صار عندنا من الفاظ العموم الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام قال رحمه الله والأسماء المبهمة عليه السلام والسلام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل قال الله عز وجل من عمل صالحا من تفيد العموم كل إذا من هنا اسم موصول بمعنى الذي من عمل صالحا فمن اسم موصول يعنى به معنى الذي فيعم فلذلك قال من ذكر أو أنسى لانه عمم في الاول فقال من عمل اذا فمن الفاظ العموم ايضا الاسماء المبهمة ولماذا سموها مبهمة لانها لا تتكلم عن معين ابهمت تعيين الشخص كمن قال والاسماء المبهمة كمن في من يعقل لان ما تستعمل في غير العاقل ومن تستعمل في العاقل وكلاهما يدلان على العموم لكن من في العاقل وما في غير العاقل ولذلك امرأة عمران لما حملت بمريم الصديقة قالت رب اني نظرت لك ما في بطني ولم تقل من في بطني وليكم السلام ولم تقل ولم تقل نظرت لك من في بطني لانها نزلتها منزله من لا يعقل قبل وجودها فقالت رب اني نظرت لك ما الذي في بطني تمام نعم, نعم واذا جاءت من افادت العموم في من يعقل ولذلك قال الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتب قال والاسماء المبهمه كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع أي في الجميع في من يعقل وفي من لا يعقل كقوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فاستدللنا بقوله وأي بقوله أيما أي أي امرأة أي كانت بكرا أو ثيبا فلا يجوز لها أن تنكح إلا بإذن وليها وفي هذا رد على من زعم من الفقهاء الفرق بين البكر وبين السيب تمسكه نبي العموم من قوله أي ممرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل إذا أي من ألفاظ العموم ومن في من يعقل وما فيما لا يعقل قال وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره قال وأين في المكان قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أينما تكونوا يدرككم الموت في أي موضع فقوله أينما تكونوا دل على العموم أي في أي موضع كنتم أدرككم الموت كذلك متى وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات في النكرات الكلام إما أن يكون معرفا وإما أن يكون نكرا فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فصلاة نكرا ودخل عليها الله النافية فدل على لا صلاة نافية نافية. فدل على أنه لا تصح منك الصلاة أي صلاة بعد العصر إلا إذا دل دليل على تخصيص هذا العموم كنحو من يتوضأ فيصلي ركعتين هذا لدليله الخاص لكن الاصل العموم فلا نستثني منه إلا ما دل عليه دليل قال رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوة العموم في غيرها في غيره من الفعل وما يجري مجراه بمعنى أن أن السلام أن, أن العموم إنما يؤخذ من الألفاظ وأما الأفعال فلا عموم لها فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان حجة على حسب ما فعل لكن لا نستطيع ان نقول هو عام في كل موضع او في كل حال من الاحوال بل قد تقتصر دلالة الفعل عليه صلى الله عليه وسلم وقد تتعدى بحسب الدليل فمثلا في الصحيحين لما قال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصف ولكن فعله لم يجري مجرى العموم أي أنه لم يجري حكم فعله من الوصال على الصحابة بينما الالفاظ العامة يجري حكمها عليه وعليهم نعم قد يأتي الفعل ويكون حجه يلزمنا العمل به إذا دل على ذلك الدليل ولكنه يدل على الهيئة التي فعلها والوصف الذي فعله فالفعل لا عموم له في كل زمان ومكان بل قد يفعل الفعل ويخصص بالزمن الحاصل أن العموم لا يؤخذ إلا من دلاله الألفاظ لا من دلاله الأفعال بعد أن عرف رحمه الله العام عرف ضد العام قال فالخاص قال والخاص يقابل العام فاذا قلنا ان العام ما عم شيئين اذا فالخاص ما كان منصبا على شيء معين بوصفه ولا يتعدى اكثر منه اذا خصه أي تكلم على فرد مخصوص بينما العام لفظه تعدى إلى أفراد عدة قال والخاص يقابل العام وهو ما وقع على شيء مخصوص مثاله لما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا عام ثم لما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم خلف الإمام فلا يقرأ إلا بفاتحه الكتاب فهذا نص خاص اذا ذاك عم عدة أجزاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب سواء صلاة فريضة أو نافلة قوله إذا صلى أحدكم خلف الإمام خاص في حالة خاصة وهي صلاتك خلف الإمام كون كونك مأموما واضح؟ طيب قال والتخصيص تميز والتخصيص تميز أو تميز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفاء يحمل عليه المطلق كالرقابة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع سيحمل المطلق على المقيد هذه مسائل مفيدة اختصرها الإمام رحمه الله في هذه الجمل فنحن نأخذها جملة جملة مع البيان والتمثيل. بعد أن تكلم عن العموم وتكلم عن الخاص، بين أن التخصيص هو في الحقيقة استثناء من العموم. ونعطي مثالا الآن ونبدأ عليه الدراسة. قال الله عز وجل واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين اين العموم واذ قلنا للملائكه فصار هذا لفظ عام لانه دخل فيه جميع أصناف الملائكة إذا فأول الآية لفظ عام شمل جميع الملائكة وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآذب فسجدوا <تصفيق> أين الخاص أو أين التخصيص قال إلا إبليس لكن هذا التخصيص تخصيص المتصل ام تخصيص منفصل تخصيص متصل لان الخاص استثني من العموم في سياق واحد اتصل الكلام بعضه ببعض اذا التخصيص تسمى تخصيص متصل وهو ان يتصل استثناء الخاص من العام في لفظ واحد وتخصيص منفصل مثاله لا صلاة بعد العصر هذا عام لكن خصص من ذلك تحية المسجد فقال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وان دخل بعد العصر إذن هنا التخصيص متصل أم منفصل منفصل لأنه خص بعض افراد العام بدليل منفصل عن النص العام بينما في قوله الا إبليس خص فردا من خص فردا في سياق واحد. طيب مثال ده نتعرض له اللي في بالك هل إبليس من الملائكة هل نتعرض له والعصر إن الإنسان لفي خسر هذا عام ثم استثنى قال إلا الذين آمنوا هذا الاستثناء والتخصيص منفصل أم متصل, متصل. لماذا لأنه ذكر في سياق واحد العموم والخصوص. إذن التخصيص من النص العام ينقسم إلى قسمين: تخصيص متصل بأن يذكر العموم والخصوص في سياق واحد، وتخصيص منفصل أن يذكر العموم في نص. ويذكر التخصيص في نص اخر واضح الكلام واضح هذه القاعدة جيد الان نرجع الى كلام الشيخ قال رحمه الله والتخصيص تميز بعض الجملة ان تستثنى بحكم عن العام مخالف للعام وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل قال الاستثناء الاستثناء، كقوله تعالى إلا ابليس إذن هذا تخصيص المتصل وهو من نوع الاستثناء لأن إلا من أسماء أو من الحروف التي تدل على الاستثناء، فالمتصل قال الاستثناء مثاله إلا إبليس والتقييد بالشرط والتقييد بالشرط قال تعالى وإن كن أولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن إذن إذا لم تكن ذات حمل فلا ينفق عليها لأن هذا تقييد بماذا؟ بالشرط طيب قال والتقييد بالصفة والتقييد بالصفة أن يقيد النص بصفة لمن أريد تخصيصه مثاله قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوشي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إذن قوله مسفوحا تقييد بالإيه بالصفة إذن دل ذلك على أن الدم غير المسفوح أنه حلال لأنه إنما حرم عليك أن تأكل الدم إذا كان مسفوحا فإذا ذبحت أنت الذبيحة أليس فيها دم باق لكنه ليس بمسفوش أي أنه ليس بماء سائل مصبوب إذا التقييد إما أن يكون إما أن يكون التخصيص المتصل باستثناء أو أن يكون مقيدا بشرط أو أن يكون مقيدا بصفه فبدأ يعرف الاستثناء، فقال، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، والعصر إن الإنسان لفي خسر، فلولا أنه قال إلا الذين آمنوا لدخلوا في الخسران، لأنهم من جنس الناس، إذا إلا الذين آمنوا لولا هذا الاستثناء. لا دخل في الخساره كل الناس لدلاله العموم فما هو الاستثناء قال الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام فلولا ان قال الا الذين امنوا لدخل المؤمنون في الخسارة في الخساره لانهم داخلون في لفظ الانسان دل ذلك على أن هذا استثناء فصار عندك ثلاثة أشياء في الاستثناء مستثناء وهو الذين آمنوا وأداة الاستثناء وهو قوله إلا ومستثنى منه وهو الإنسان إذن في الاستثناء عندك ثلاثة أركان مستثنى واداه الاستثناء ومستثنى منه مستثنى الذين امنوا وعملوا الصالحات اداه الاستثناء الا مستثنا منه الانسان ايضا قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس استثنى ابليس اداه الاستثناء الا مستثنى منه الملائكه طيب قال قال والاستثناء والاستثناء اخراج ما لولاه لا دخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء فلا يجوز أن تقول جاء القوم إلا جميعهم ما يصح لماذا لأنك لم تبق شيئا من المستثنى منه وإنما استثنيت عموما من عموم وهذا لا يصح. اذا لابد بد في الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه لا بد أن يبقى منه شيء قال وإنما يصح يعني الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء وإلا لبطل الكلام لكنك تقول جاء القوم إلا خادمهم لكن لا تقول جاء القوم إلا القوم أو إلا جميعهم قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام فإذا كان متصلا بالكلام سميناه استثناء، وإذا لم يتصل لا يسمى في لغة العرب استثناءً وإنما يسمى تخصيصا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حرم المدينة وحرم مكة فقال لا يصاد صيدها ولا يقطع خلاها فقال العباس إلا الإذخر إلا الإذخر فانه لبيوتهم وقبورهم فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر اذا هذا استثناء وسمي استثناء لاتصاله فاذا لم يتصل فلا يسمى في لغه العرب استثناء وانما يسمى ماذا تخصيصا مثاله عندما قال الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان هل هذا استثناء؟ هذا تخصيص لماذا؟ لأنه لم يتصل بالعموم الذي في قوله إلا أن تكون ميتا الكلام واضح؟ واضح؟ تمام يقول ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام فإذا لم يتصل سمي تخصيصا ولا يسمى استثناء قال رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يجوز الاستثناء من الجنس اي من جنس المستثنى من ومن غيره ويجوز ان يستثنى غير الجنس من او يستثنى الجنس من غير جنسه مثال استثناء الجنس من جنسه ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا فالمستثنى هنا هو من جنس المستثنى منه وأما مثال استثناء الجنس من غير جنسه قال إلا إبليس وإذ قلنا للملائكه تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فابليس ليس من الملائكة والحج في هذا قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ففسق عن أمر ربه فصرح ربنا جل ثناؤه أن إبليس ليس من الملائكة بل صرح أنه من الجن فلما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس دل ذلك على أن هذا الاستثناء استثناء جنس وهو إبليس من غير جنسه وهم الملائكة فلذلك قسم الأصوليون الاستثناء إلى قسمين استثناء منقطع وهو أن يستثنى الجنس من غير جنسه واستثناء متصل أن يستثنى الجنس من جنسه فإذا قلت جاء القوم إلا حمارهم إذن الحمار ليس من جنس القوم هذا يسمى في لغة العرب استثناء منقطع ولكنك إذا قلت جاء القوم إلا أميرهم فهذا استثناء متصل لأن المستثنى جزء من المستثنى منه قال رحمه الله كأهل باي بغتك بارك الله فيه قال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق النص المطلق وهو ال الذي لم يقيد بقيد نزع عنه وصف التقييد فيسمى مطلق مثلا قال رحمه الله كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع قيدت بالإيمان أن الله أمر أن تعتق رقبة مؤمنة في قتل الخطأ فأمر الله عز وجل في القتل بالرقبة المؤمنة وفي كفارة الظهار أمر قال فتحرير رقبه ولم يقل مؤمنة فعلى بعض أقوال الأصوليين دون أن نتوسع يقولون أن الرقبة التي يجب أن تعتق في كفارة الظهار يجب أن تكون مؤمنة لماذا؟ قالوا لأن الرقبة في الاعتاق في القتل اشترط الله لها أن تكون مؤمنة فحيث أن الاعتاق واحد وإن اختلف سببه ولكن الاعتاق شيء واحد فاشترط الإيمان في الرقبة في كفاره الظهار حيث قيدت في القتل بالرقبة المؤمنة إذن قوله فتحرير رقبة لفظ مطلق لأنه نزع منه القيود فإن حررت رقبة مؤمنة في الظهار أجزأ عنك وإن حررت رقبة غير مؤمنة أجزأ عنك لكن من أين جاء التقييد جاء التقييد من أجل قوله هناك فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله الآية وإن كان في هذا خلاف لأن هنا السبب مختلف فاشتراط الرقبة المؤمنة هناك في القتل وهنا عدم الاشتراط في الظهار فالسبب مختلف وإن كان العتق هو العتق لكن بعض الأصوليين لا يراعون قضية السبب وعليكم السلام فما دام ان العتق هو العتق فيحملون المطلق على المقيد واضح قال رحمه الله وفي هذا نظر لكن ليس الان مجال اذ نحن في باب التعليق عرضا على هذا. فقال كالرقبه قيدت بالايمان في بعض المواضع اطلقت في بعض المواضع سيحمل المطلق على المقيد نقول هذا تمثيل صحيح اذا كان الحكم والسبب واحدا اما اذا كان الحكم وهو الاعتاق والسبب مين والسبب مختلف فقد تنازع في ذلك الاصوليون واضح فنحن نشير إلى هذا الخلاف، لكن دون أن ندخل فيه. إذا المطلق يحمل على المقيد، والعام يستثنى منه الخاص، ثم يبقى ما لم يخف يبقى على عمومه. فالله لما حرم الميتة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ميتة السمك، فقلنا بحليه ميتة السمك. وبقي ما عدا ميتة السمك على كونه محرما واللفظ المطلق إذا جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد إذا كان السبب واحدا باتفاق الأصوليين أو باتفاق جماهير الأصوليين ويحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب في نزاع بين الأصوليين قال رحمه الله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 اه سيكفيكم ما قد اخذتم اذا نقف هنا عند قوله رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والله سبحانه وتعالى إيش؟